<سؤال> <سسؤال> ان الحمد لله نحمده <ون ومن <من> <الله فلا> له ومن يضلل <فلا آذية له> <أشهد> الله وحده لا <له> <أشهد>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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكل فرد من الناس يخدو يسعى منهمكا في أعماله وشؤونه يحمل أمل وينشد هدفا هذا يأمل في المال والتجارة وذاك في المنصب والجاه وثالث في المسكن الفسيح والزوجة الحسناء والكل يسعى جهده فتصرف الأموال وتنفق الأوقات ويشغل التفكير في سبيل تحقيق ذلك الهدف ومع كفرة تلك الأهداف وتزاحم الغايات أذكركم عباد الله بمسألة مهمة وهدف سام هو معلوم لديكم جميعا بل هو واجب على كل فرد منكم بعينه ونحن نسمعه يتردد على أنزلة الناس طالبا وذكرا ولكن للذي يدعو للتذكير به هو أنه مفقود في واقع الحياة غائب عن التطبيق في الأقوال والأعمال في التعامل, في التعامل والأخلاق إلا من رحمه ربي ذلكم الهدف هو الذي تردده يا عبد الله في يومك وليلتك عشرات مرات عندما ينهج رسالك بقول ربك ومولاك اهدنا السراط المستقيم إنها الهداية يا عباد الله أعظم هدف ينشده المؤمن وأغلى غاية يسعى لهل الإنسان إنها محب السعادة ورداء الأمان والإغمان الهداية هي الحب الممدود الذي يصل كبالله جل وعلا الهداية هي الطريق الأوحد الموصل إلى رد الله وجنته إنها أبن المتقين وشغل تفكير الصالحين وسيرة الأنبياء والمرسلين فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ويبنو وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ذراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقال تعالى ووهبنا له بسحاق كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل وقال جل وعز أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجله من حديث عثمان بن أبي العاصر ومرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر ذنبي وخضقي وعمدي وقال الآخر سمعته يقول اللهم استهديك لأرشد أمري وأعود بك من شر نفسي وروا مسلم في صحيحه عن رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهل وعن سعد رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمي كلاما فقال علمني كلاماً أقوله إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفرني وارحمني واهديني وابزمني أخرجه مسلم وهكذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والبعود بروح وريحان ورب راح بالهداية ونحن نسمع من كثير من الناس دعوات المباركات تسأل الله الهداية والصلاح ولكن لا تجد لا تجد لتلك الدعوات واقعاً وأثراً في الأعمال وتقوال إن الدعاء الذي يدعو به هو الدعاء نفسه الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوه ولكنه عند أولئك خرج من قلوب صادقة مخلصة تستشعر ما تدعو وتقول خرج من قلوب منكسرة تسأل الله بصدق وإلحاح فرق أيها الناس بين دعاء خاشر يتدبر الداع عباراته ويتفهب معانيه ويسكم الدمع برهانا على صدقه وحاجته وبين دعاء جامل لا يحمل إلا عبارات ميتة وألفاظ خاضية لم يستشعر معانيها فكيف يرجو إجابة إننا بحاجة يا عباد الله إلى أن تعامد النظر في تعامنا وعرضنا للمسألة على ربنا فوالله ما جعى أحد ربه بصنخ وإخلاص وحضور قلب وإلحاح إلا أجاب سؤلة ولكن تبقى تلك مساعٍ لابد لها من دلائل وبراهيم يقدمها العبد ليبرهن على صدف طلبه بالهداية والسؤال الكبير أيها الناس هو هل صدق في دعائه اهدنا الصراط المستقيم من اضاعه وتهاول في صلاته وضيع أهله ومن يعوده هم أيها الناس وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أنواع على أربعة أنواع النوع الأول الهداية التي عمى الله بها كل مكلف من العقل والفقنة ما هذا النوع الثاني الهداه التي جاءت فإن لم يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية بل لا يصح تكليفه ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثانية والرابعة أخرج الإمام الرحمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا ألا الله هداني قال فيكون له شكرار قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يكن أحدهم إن معه وما إن قال يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضلج ألا لا يوضعن أحدهم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعبد مضضر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم فهو مضضر إلى مقصود هذا الدعاء فإنه لا نجاة من ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم وهذا الهدي لا يحصل إلا بهدي الله فأنت مضر يا عبد الله إلى الهداية محتاج مفتغرا لها أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب والهواء فبفقدان الغذاء والهواء وبفقدان الهداية تموت الروح ويخرج القلب وشتان بينهما وكلما ازدادت الطاعة ازدادت الهداية في القلب وظهرت على الجوارح قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه قال ابن القيم رحمه الله الهداية تجر الهداية والضلال يجر الضلال فأعمال البرق تثمر الهدى وكلما ازددت منها ازداد الهدى وأعمال الفجور بغد ذلك وذلك أن الله يحب أعمال البرق فيجازي عليها بالهدى والفلاح ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشطار اللهم انا نسألك الف اللهم انا نسألك الهدى والفلاح ونعوذ بك من الضلال والشرك والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاببة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا الله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعده فإن الخطأ والتقسير هما طبيعة في بني آدم فهو ينسى ويسفو والذي لا بد أن يستغر في نفوسنا أن الخطأ والمعصية لا ينافيان السعي في طلب الهداية والواجب أن لا تكون المعصية حاجزاً يمنع العبد من الطاعة والتقرب من ربه جل وعلاه والإنسان في صراع منذ خلق مع الهوى والشيطان والحرب بينهما سجاد فتارة يتبلغ على نفسه ويقهرها وأخرى تذلبه وتغويه والمؤمن الحق الذي يسعى لتزكية نفسه سرعان ما يعود ويقلع ويتبع السيئة الحسنة وعلى هذا معلم عباد الله أن الهداية يسيرة سهلة ولكنها مع هذا عزيزة غالية تحتاج منك يا عبد الله إلى مجاهدة ومرابطة وبعد الله لا يتخلف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا والأصد في الهداية ليس الوصول إليها فحسب بل المهم الثبات عليها وإدامة السعي في طلبها وقديما قيم الصعود إلى القمة يسير ولكن الصعب الثبات عليها قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى وقبل أوامره وصلتق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له مع التفصيل أو التفصيل فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إذن فالهداية بحد ولذلك فالعبد يدعو ربه ذائلا اهدنا الصراط المستقيم وهنا وقفة مهمة وهي ان لا يعترى الانسان بعمله وهي ان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله كبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمكم يا عبادي كلكم ظالم إلا من هديتك فاستهدوني أهدكم أي أطلبوا هداية أهدكم يا عبادي كلكم جافع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عاد إلا من كسوت فاستكسومي أكسكم يا عبادي إنكم تفطيرون يا عبادي إنكم لن تملغوا ضري فتضطروني ولن تملغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخرة وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا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 فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخيار إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوما نفسه فاللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه إلى اللقاح اللهم اشك مرضانا وارحم موتانا واهد طالنا وفرج همنا ونفس قربتنا واختم بالصالحات أعمارنا إنك خير مسؤول وأعظم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين